فإن خفتم أن لا تعذنو فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أذنا أن لا تعونوا وأت النساء صدقاتهن نحلا فأيُطِبَنَ لَكُم عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَلِيَ أَمْرِيئَ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 وَنَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً بَاعًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَكُنْ قَوْلُهُ سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ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 وَلَهُ مِنَ الرُّبُعِ مَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَرَهُنَّ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ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 ولا تأذلهم لتذهب ببعض ما آتيتمه إن لا يأتيم بفاحشة مبينة وعاشروه بالمعروف فإن كرهتموه فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُم مِّنْهُنَّ نَفَقَةً فَلَا تَأْخُذُوا مِّنْهُ شَيْئًا ۖ هُوَ الرِّبَاطُ لَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ شَكٍّ فَاتَّقُوا ۚ وَلَا تُؤْذُوا هُنَّ ۚ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنهم كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأكت وأمهاتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم ورضائبكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا فأإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلال ابي منائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا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 وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مقصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة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 فإن كحهُنَّ بإذن أهلِهِنَّ وآتُهُنَّ أجرهُنَّ بالمعروف مخصناتٍ وغير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أحسنَ فإن أتينَ بفاحشةٍ فعليهُ منصف ما على المخصنات من العذاب.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 واللاتي تخافون نشوزهن فعيضهن واهدرهن في المضاجع وضربهن فإن أطاعكم فلا تبو عليهم سبيل إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها إي ولذاء صلاحي وثقل الله بينهما إن الله كان علما خبيرا وعبد الله ولا تسرفوا به شيئا وبوالدين إحسانوا وبذِ الخُرْبَ واليَتَمَى والمساكين والجارِ الخُرْبَ والجارِ الجُرُبِ والصَّاحِبَ والصَّاحِبِ الجَدِّ وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ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 أو على تفر معوج أحد منكم من الرائض أو لمستم أو لمستم النساء فلم تجدوا ما فتام صيد وطيب فتام صيد وطيب فامسحو بوجوهكم وأيديكم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا وَفُورًا فَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا يحذفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألفنتهم وطعنا في الدين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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندفلهم جنات تجري من تحتها الأنهار قاربين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندفلهم ظلا ضليلا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 ألم تر إن الذين أزعموا أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أي يتحاكموا إلى الطاغوت وقدومه أي يكفرو به يريدون أي يتحاكموا إلى الطاغوت وقدومه أي يكفرو به ويريد الشي فار أي ضلهم بلان ضعيفا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 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توآبا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما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 وكفاب الله علماء يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا سبأ أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطل أنف إن أصابتكم مصيبة قال قرءا من الله عليا إن لم أكون معهم شهيدا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 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيبة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك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 مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ أَمْصَادِهِمْ لِدِكَّةٍ بَيْنَهُمْ وَغَيْرَ الَّذِي تَقُولُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وكيلا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 إِنَّ مَثَلَ اللَّهِ كَمَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَاجَمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا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 فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم, أو جاءوكم حصرت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم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 وَإِذَا ضَرَبَتُنَّ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَتَقُصُرُ مِنَ الصَّلَاةِ إن خِفْتُمْ أَيَّ أَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَكُنْ طَائِفَةً مِنْهُمْ مَا كَوَلِ يَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ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 ومن يجادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجاد الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يرد الله غفورا رحيما ومن يكتب إثما فإنما يكتبه على نفسه وكان الله عليما حكما وما يكتب خطيئة أو إثم ثم يرمي به بريئة ثم يرمي به بريئة فقد احتمل مهتانا وإثم مبينا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 وَلَا أُبِلُّنَّهُمْ وَلَا أَمْنِيَنَّهُمْ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ فَلَا يَبْتَكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ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 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أن يجذ به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 ولن تستطيعوا أن تعدنوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل المين فتذبوا هاك المعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته وكان الله واسعا حكيما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 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعٌ وَإِلَى قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَابُوكُمْ تَلا يُرَاءُونَ مَا سَوَّا لَيَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَابِذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ أُلَّا إِيْ وَلَا إِلَهَ أُلَّا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 فَبِمَا نَقُضِهِمْ نِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَقَوْلِهِمْ كُلُوبُنَا غُلْفٍ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قديما وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن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 والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك فنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوحي والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط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 وَإِنْ كَانُوا إخوَةَ الرِّجالِ وَمِسَاءٍ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيِينِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَبْصِرُوا